أشائل أم عبيده من ليبيا تقول كنت أريد أن استفسر حول قناة العثيمين وهي قناة تعرض دروس محاضرات الشيخ العثيمين رحمه الله فقط هذا كان في البداية أما الآن فيتقدم دروس الداعية العريفي والمنجد فما قولكم فيها هل نعتبرها مثل قناة المجد ونحذر منها بارك الله فيكم أم ماذا هذا بارك الله فيكم مثل الذي يدس السوم في العسل لقد علم الحزبيون أنه لا رواج لهم وأن ورقتهم محروقة في المجتمع بحمد الله فهم يتمسحون بعلماء الدعوة السلفية يتمسحون بهم من أجل أن يقبلهم الناس وإلا فهم لا يعترفون بابن عثيمين ولا بابن باز ولا بغيرهم من العلماء لحيا ولا موت لكن ماذا يفعلون فهم يفعلون هكذا من أجل أن يقبلهم الناس لسنا في حاجة إلى هذه القناة وأنا أنصح كل سلفي وكل سلفية الا يدخل الدش إلى بيوتهم حتى لو فرضنا أنه وجد قناة لأناس لا يدخلون إلا علماء اهل السنة لا يدخلون فيها أي رجل من أهل البدع فأنا أنصح بعدم إدخالها إلى البيوت احذروا احذروا والله أواقبها وخيمها إن كانت القضية علمية فأشريطت العلماء بين أيدينا وإن كانت القضية شيئا آخر فما هو لماذا, لماذا التهوين من شأن الصور كبيرة من الكبائر أين نذهب بادلتها كبيرة من الكبائر استهان بها بعض الناس حتى بعض طلبت العلم من أهل السنة نجد انهم تهاونوا بهذه الكبيره من الكبائر فلهذا بارك الله فيكم انصح بعدم ادخال هذا الجهاز الى البيوت هذا خطير هذا الجهاز عدو يا اخوه بقدره الاولاد والبنات ان يسحبوا القدس وشغلوا على اي قناه على قناه البلاد موجوده على الاقل ما هو صعب قدرتهم أن يشغلوه على بالريموت إلى أي قناة يريدون، فلهذا بارك الله فيكم الأمر خطير، هذا إضافة إلى حرمه التصوير، ان الافتتان بصور العلماء أعظم من الافتتان بصور غيرهم. كيف ذلك اعني ان صور العلماء مظله التعظيم اليس اول شرك حصل على وجه الارض تقديم خم... صور... تق... تعظيم صور خمسه من العلماء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر عظمت صور... صورهم حتى وجدوا من دون لا تقول إن هذا كان في عصر أولئك وكانوا مغفلين لا لو رأيت إنسانا يطع برجله على صورة مغني تقول استهل لكن لو تقع برجله على صورة عالم يعلمه في نفسك فإن مظلة التعظيم لا تستأمن تعظيم صور العلماء يا نعم بعضهم ما ستدري بعد يوم إلا يقول لك أنا إذا رأيت صورة العالم اذكر الله نعم فلا تفتح على نفسك هذا الشيء لو رأيت تلميذا يحترم شيخه كثيرا وظفر بصورة الله جعل في مخبأ يا فلان حرام يقول الله إذا رايتها يعني يقائمني هذه خطوات هذه خطوات قول في الأن فعلها بدأوا هاكله قالوا نريد أننا إذا رأيناهم ذكرنا نصائحهم ومواعبهم وليش كنت لا لقمنا إذاك الله خيرا قاموا نخبنا وهاكله قال إذا رأيناهم ذكرنا نصائحهم وحصل وراء هذا هذه البداية شرك لا ظل في ازالته واحد من اولي العزم من الرسل تسعمائة وخمسين عاما وبعدها يقال يقول الله له انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن وقال وما امن معه الا قليل تسعمائة وخمسين سنه يقلع اثار بدعه ليس ذلك عجزا منه عن وسائل الدعوه لكن ما هناك قوم فيهم خير يستجيبون لهذه الدعوة إلا النظر اليسير الذين وفقهم الله فلهذا بارة ما فيكم لا, لا, لا تستسهلوا إدخال الدشوش الى بيوتكم لا تستسهلوها هذه قضية خطيرة جدا نسأل الله سلامه